وَيَطُوفُ عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب شندس خضر وَاسْتَبْرِقُوا وَحُلُوا أَثَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَتَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا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 نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا مَأْثَمَهُمْ تَبدِيلاً إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ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 وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ ظَلَمَكُمْ إِلَّا مَا كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ إِنْ ظَلَمُوكُمْ إِلَّا وَلِيَّ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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلْ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ بِمَا قُلْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُسْتَهْزِئِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قُلْ وَثَمَّ تَعُوقِلُ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَإِلُ إَ مَئِذِل للِمُكَبِين وَإذَا قِيلَ لَ مُركَعُون لَا يَكَعون وَإِلَُ مَائِذِ لِلِمُكَبِين فَبِأَي حَدثٍ بَعدَ يؤمِنون